111. وجعلنا سراجا وهاجا 112. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا 113. لنخرج به حبا ونباتا وجنات 111. إن يوم الفصل كان ميقاتا 112. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 113. وفتحت السماء فكانت أبوابا 114. الجبال فكانت سرابا إن جهنم 121. مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بغدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 123. جزاء إن هم كانوا لا يقرؤون وَكَذَّبُوا وكذبوا بأياتنا كذابات وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا 111. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا 112. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رَبِّ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يَوْمَ 118. يوم يقوم الروح والملائكة صفا إِلَّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق